لا لآن القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهب فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فَلَمَّا عَهْدَ خَانُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْيَتٍ فَأَوْفِلْنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ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 اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم مجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم قال أبوهم إني لا أجد يوسف فلولا أنت فندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما ان جاء المشير القاه على وجهه فرتذب صيرا قال الم اقل لكم قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبان نستغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر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 قال جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم وجاء بكم من البدو من بعد ان نسغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم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 آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أثرهم بالله إلا وهم يشركون أفاأمن أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بردة أو تأتيهم الساعة بردة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على مصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسير في الأرض فينظر كيف كان عطف الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين التقوا أ فلا تعقلون حتى إذا السيء سرّسوا ظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم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 لقد كان في قصصهم عبره لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون